موقع, موقع واحد, واحد السلف, السلف www.sus.com يقدم لكم هذه المادة صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد في بادي ذبد أسألكم الدعاء فإن زوجتي الآن, الآن في حالة وضعه فحتى تضع بالسلامة إن شاء الله ببركات دعائك اللهم أمين ورحمة الله هذا أولا الله فأل حسن يعني اللهم استعى أكتب كده التاريخ ساعة وضع زوج الشيخ ثم ثانيا إن شاء الله عز وجل كلمة الليلة ليست بغريبة ولا ببعيدة ولا بشاردة عن كلمة شيخنا الإمام الذي كان تحدث وكان يشنف أذاننا منذ قليل وهي بعنوان إن شاء الله تعالى عليكم بالأمر الأول كلمة الليلة بعنوان عليكم فعل أمر بمعنى ألزمه عليكم بالأمر الأول الذي كان علي وكلمات أصلها فيما أخرج أبو نعيم في الحلية بسند صحيح مقطوع موقوف كونه مقطوع لأنه من التابعين وكونه موقوف أي وقف الكلام على من سأذكر اسمه إن شاء الله أخرج أبو نعيم في الحلية وغيره عن أبو العالية رحمه الله تعالى أنه كان يقول عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا أكرر عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا قال عاصم فلما سمعت هذا الكلام من الحسن أو من أب العالية حدست وأخبرت به الحسن قال عاصم سمعت أب العالية يقول عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترق فحدست بهذا الكلام الحسن فقال لي الحسن قد نصحك والله وصدقك قد نصحك والله وصدق وفي أصول لا تقدل للكاء رحمه الله تعالى أخرج بالسند أيضا عن الأوزعي أبي عم عالمي ومحدث وفقيه بلاد الشام عليه الرحمة والمغفرة أن الأوزعية كان يقول أصبر نفسك على السنة أصبر نفسك على السنة أي الطريقة والهد والمنهج وقل بما كان يقول القوم قل بما قاله وكف عما كفه فإنه يسعك أو يسعك ما وسعه يسعك ما وسعه الكلام ده مستقى من كتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أما الكتاب فلعمم قوله تعالى ما أتاكم الرسول فاخذوه وقوله أيضا سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الآيات وأما من السنة ما ثبت عند أبي داود وأحمل والترمذي والحاكم وابن حبان واللفظ لأبي داود والترمذي على فرق بسيط من حديث العرباض بن سرية رضي الله عنه وفي قال صلى الله وسلم عليكم بسنتي برضو فعل أمر بمعنى إلزموا واتبعوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين بعد عضوا عليها بالنواجد ابن عباس ابن عم النبي فهم هذا الكلام وكان يردد ويقول إن النظر للرجل من أهل السنة طيب العالم السنة إن, الرجل إن, إن النظر للرجل من أهل السنة يأمر بالسنة وينهى عن البدعة عبادة هذا في فتاوى ابن عباس أعني إذا قال ابن عباس أن يسمعوا لقوله عندك ست أسنيد خرج منها ثلاثة إذا ثلاث أسنيد مقبولة والأصل في ذلك مثبت في الصحيحين وغيرهما واللفظ للشيخين وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس اللهم علمه الحكمة اللهم علمه التأوين قال المحققون من أهل العلم فإذا قال ابن عباس وصحى السند لابن عباس يسمع لقوله يسمع لقوله فابن عباس بيقول النظر الوجه الرجل من أهل السنة يأمر بالسنة وينهى عن البدعة عبادة يمّا كثر الخروج عن منهج أهل السنة في أول الأمر في باب الإيمان باب القدر وأول باب كان باب الإيمان ثم تلاه القدر أو تزامنه وابترد بقى الفتنة بعض الصحابة رضي الله عنهم أتباع علي رضي الله عنه وأتباع معاوية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال علماء الأثر سموا لنا رجالكم من يبرو الحديث عشان بس أقبل من هنا بقى ظهر علم الجرح والتعديل كما هو معلوم وقالوا احنا نقبل اي رواية تتكلم في الدين شريطة ان نعرف من الذي نقل الرواية ورواء الرواية قلنا له طيب روى فلان عن فلان عن فلان قالوا ماشي حنقبل بس فلان دوان ما قول السادة العلماء فيه والله مجروح فيه كذا وكذا رمي بالطرفض رمي مثلا بالقدر رمي كذا بكذا بالاعتزال قالوا طيب حنقبل رويته لأننا عندي شروط الحديث الصحيح أن يكون الحديث متصل السند بنقل العدل الضابط عن العضل الضابط الذي خال من الشذوذ والعلة خمس شروط والحسن ما خف فيه العضل وخف فيه الضب وحجة عند العلماء فذي الشروط الراوي بقى لنقل الحديث وهو خرج وخالف منهج أهل السنة والجماعة وخالف الأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا أقبل رواية أم لا أقبل رواية شريطة أم لا يروي الراوي خل بالك بقى الذي رومي ببدعة شريطة اللي يروي حديثا يشهده لبدعته وده في باب ضوابط التبديع باب ضوابط التبديع فانت أم تيجي تقول لحديث يقضح في الشيخي لم أقبله رغم أن أنت عندي راوي عدل وضبط لكن لما حصل رمي ليك نظرنا في أمر العدالة لكن في أمر الضبط انت ضابط وحصل بعد المشكلة دي ينسموا الآن رجالكم من اللي هيكلم في الدين ومن اللي ينقل الرواية ولو نقل الرواية الرواية بتشهد لبدعة وتقو بدعة ولا إيش الموضوع دخلوا أمر ثاني أمر فهم الدين يبقى الأول نقل الدين نقل النص نقل الكلام عن النبي وعن الصحابة صلى الله نبي محمد ورضي الله عن صحابة النبي دخل مسألة الفهم البخاري لما فطل مسألة ديًا في عهده ولد البخاري سنة كام؟ ضغط عليه أو لا؟ متى ولد البخاري؟ سنة كام؟ 94 أو 94؟ فرق ابن البخاري وبن مالك مئة سنة مئة سنة بالضبط البخاري تولد 194 أمام مالك تولد 94 وقيل ثلاث سعين والصحيح 94 ماشي؟ ماتى ولد بقى البخاري؟ والأربعة سعين؟ جميل تولد من 24 مات رحمه الله وتعالى فاطل المسألة دي عشان الامة حتى تتلقى وتنقل علم عن الرواة فقال لها كان عندي حاجة اسمها العلم وحاجة اسمها فهم العلم حاجة اسمها العلم وحاجة اسمها فهم العلم وأنا أعلم أن الله لن يقبل مني دينا يخالف الدين الذي شرع ولن يقبل مني فكرة أو طريقة أو منهجا يخالف الفكرة والطريقة والمنهجة الذي أنزل على محمد وعمر به محمدا فيبقى لازم يكون في علم لكن المشكلة تحصل بعد شوية اللي حنا نفهمها دلوقتي النهاردة في 2011 32.4 والتل... والتل... ألف من هجرة النبي صلى الله وسلم في فهم العلم سياسة واقتصاد واجتماع وجماعات وأحزاب ومشاكل ذلك فالبخاري عمل طريقة جميلة معلومة محفوظة لطلبة العلم عمل في الصحيح باب العلم قبل القول العمل أم جايب بقى أحرس إيه؟ جايب قول الله عز وجل أنه لا إله إلا الله جايب بالآية 19 رسولة محمد صلى الله عليه وسلم حفظ بن حجر بقول وفي الآية أمران الأول أمر, أمر الله عز وجل للنبي محمد بالعلم وفي نفس الآية وذاتها واستغفر لذنبك أكمل والمؤمنين المؤمنات والله أعلم متقلبكم ومثواه فالحفظ بن حجر لما شرح بفصل في الآية التي ترجم بها البخاري أو لها البخاري لو ما بالعلم قبل قول العمل أم آيل إيه أمر الله النبي في الآية بالعلم ثم أمره بالعمل ليفيدنا إحنا بقى بنتعلم بقى بوصفنا متابعينا لمتبوعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الله بالعلم قبل العمل قل بالك ليفيد أن العلم أن العلم مقدم على العمل وأن العلم لن يستقيم إلا بنيات قبل العمل كلام مضوط وكلام جميل وده اللي خلهم بعد كرة بقى كتير جدا مسألة النية والكلام في النيات والكلام في النية في العقيدة بيختلف عن كلام في النية في الفقه قال طيب واحد يقول أنا طعمت عثمان بن عفان تسعة طعنات ستة طعنات لله أو ثلاث طعنات لله وستة, وستة طعنات اللي مكان في صدري على عثمان طب ليه قال عثمان حكم الرجال وعثمان وده على طريقة الإباضية قابلناهم في الحرم ونحن جئين من العمر الأخير رضيا أسأل الله اللي يحرمنا لكم شرف الزيارة لبيت الله الحرام فالإباضية كفروا كل اللي راح مع ابن عباس في قضية التحكيم التي كانت بين علي ومعاوية ومعاوية معلوم رضي الله عنه لم يسأل علي ولا غير علي الكرسية أبدا كل اللي عملوا معاوية حاجة واحدة بس قال رضي الله عنه علي أسن مني وابن عم رسول الله وأسن مني في الإسلام وابن عم رسول الله وهو أحق مني بالكرسي والخلافة غير أني لا أبيع عليا حتى يأتيني بقتل لعطى عثمان فأنا ابن عم عثمان وأنا أولى الناس بدمي هذا كل يلطلب معاوية لا طلب بقى كرسي ولا وقف يلعن في الفجر علي وعلي يلعن معاوية كلام ده وما و... منعك أن تسب أبا الطراب صحيح مسلم ما منعك أن تسب أبا الطراب علي بن أبي طالب لما معاوية بيسأل راجل بيقول له ما منعك أن تسب أبا الطراب أو أبا الطراب بيقول له طيب أنت ايه ما خلقك تسب علي مش على طريقة الشعة الشنيعة لما بقولوا ايه مثلا بقولوا لا تبقوا انت ده معاوية كان بيأمر الناس بيسبع عليه لا فحصل لغط كتير جدا وكلام كتير جدا فاحنا كنا محتاجين بعد ما جبنا العلم نضبط فهم العلم عشان نقول للأمة يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم توجاهي أياتها الأمة الخيرية الميمونة رحو علم واحد وفهم وفهم أقول إما متفق عليه أو مختلف فيه لكن خناف المتفق عليه ذو الوقت دول رضي الله عنهم ولا لا رضي الله عنهم هل من الصحابة من ارتد وانقلب على عقبيه وكفر بعد النبي لا هل من الصحابة من خاض في عرض رسول الله لا هل من الصحابة من تكلم في القرآن لا هل من الصحابة من كان يقول برأيه في الله؟ لا هل من الصحابة من كان يكذب على النبي؟ لا هل من الصحابة من عاد آل بيت رسول الله؟ لا ده كل اسمه فهمه مطفق عليه عند أهل السنة العدول فأنا اليوم لما جئ أبص لطريقة البخاري اللحب ينقذ بها الأمة من الضياع في أول أمرها أم عمل بعدها إيه؟ الأول قال باب العلم قبل قول عمل بعدها رأيه اللي بقى بابه هاه الفهم في العلم باب إيش؟ يبقى فيه علم وفيه فهم في العلم أم جايب حليس معاوية الصحيحي للفظ البخاري من يورد الله بيه خين وفقهه في الدين يفقه في الدين طبعا كان يبقى الحفظ ابن حجر وابن عبدالبر وابن رجب وابن مفلح في هذا وغيرهم وبعد ذلك جايب المعاصرين ومتأخرين ومعاصرين ابن باز وبرهيم قال الشيخ ورحم الله الجميع وقالوا وعلمنا بمفهوم الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين يصل بمزاجه ويحج بمزاجه وأنا حضر بأمثلة بعد قليل بإذن الله ليتضح المقام فمقايل إيه؟ باب الفهم في العلم فبنقيم فهم البخاري عزول أمطلع بالكلمتين اللي, اللي أنا حقولهم دلوقتي لا بولي بن القيم رحمه الله تعالى يقول في مسألة الفهم في العلم رحمه الله تعالى يقول إن سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن سوء الفهم مش فاهمين الدين إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعط وضلالة وقعت في الإسلام قديما وحديثا وهل أوقع القدرية والمعتزلة والروافض والخوارج والمرجعة وسائر طوائف أهل البدع والضلالي فيما وقعوا فيه قديما وحديثا إلا سوء الفهم عن الله ورسوله إلا سوء الفهم عن الله ورسوله ابو العز الحنف في شرح الطحوية بيقول ايه رحمه الله تعالى بيقول وارجو ان تنتبه وكم جنت تأويل الفاسد من جناية على الدين واهله انتبه لهذه الكلمات وكم جنت تأويل الفاسد من جناية على الدين واهله على الدين واهله سلما لله وإياكم فهل اعتزلت المعتزلة إلا بالتأويل الفاسد؟ وهل ترفضت الراو... الرافضة إلا بالتأويل الفاسد؟ وهل خرجت الخوارج إلا بالتأويل الفاسد؟ ثم قال أبو العز رحمه الله تعالى قال والله ما قتل عثمان إلا بالتأويل الفاسد والله ما قتل الحسين إلا بالتأويل الفاسد والله ما كُفِّر الصحابة إلا بالتأويل الفاسد فَاحذَرُ وافْهَمُ أحذر وفا أول لبنة وأول صيحة على طريق السيادة والنصرة والرفعة والريادة لأمة الخير صيحة التوحيد يعبدوا الله إثبات ونفي أمر ونفي إذن ومنع وهو نفس الأمر الأول الذي أمر به كل نبي وكل رسول أمته وقومه وعشرة وإلى آخر فأي دعوة بدأت أو بدأت بغير ما بدأ الله به كمن يبني بكل أسف وأسى وجوى ولوعة وحيرى كالذي يبني بيتا في الهواء ثم من جهله وفارط غبائه وقلة وعي وقليل نظره ولا حول ولا قوة إلا بالله يريد أن يثبت العرش بغير أسس ولا قواعد لا ثبت العرش ثم نقش أنت بتبني مت في الهواء يثبت كيف يعني عربية تمشي غير عجل غريبة هي عايز تكتب من غير قلم عايز تتكلم من غير صوت عايز تتنفس من غير حس غريبة هي عجيبة هي فأنا يوم ما أقول للناس يا جماعة أنا أريد الآن أن أجمع الصف المسلم على عقل أو وجهة أو رأي لا يختلف الصف المسلم فيما بينه عليه فواحد قال لي والله أنا أقول بقول إمامنا فلان فأنا لا أذكر أسماء لكن حسب الجماعة والفرق وما إلى ذلك في فرقة نسبت لإمامها وجماعة نسبت لإمامها وجماعة نسبت لمبادئها وفرقة نسبت لأيضا مبادئها ومناهجها فتسمت بإسمها أهل السنة والجماعة ليس لهم واسم ولا وصف يعرفون به إلا اتباع السنة وكان الشعار يومئذ سؤال واحد بس كلام دا الإخواني من طالبة العلم والدعاء من بابه ويذكر فقر وإلا فهم يعني أفضل منه كان الشعار يومئذ سؤال واحد أي حد بكلم في الدين أي حد والله العظيم حتى من الصحابة والله النبي فيه من عمل شيء صلى الله عليه وسلم استغربه بعض الصحابة ومنهم عمر فقال رسول الله رأيناك أفعلت شيئا لم تفعل النبي قال له ايه عمدا فعلته يا عمر صحي مسلم عمدا فعلته يا عمر لما صلى أكثر مصالبه بضء واحد وقال بعضهم بدعة وقولوه هذا هو البدعة وليس ببدعة وعندما يشهد لذلك عند في البخاري في كتابة وكذا عند الترميذي بزيادة فكان نبصى لما توضأوا لحاجة ولا في شبرة الخيمة عندنا هناك في القاهرة بيحطوا مع الشاي والنسون اتنين سنة صليت انا بي صلى الله عليه وسلم نعم اللهم الثالثة والرابعة واللعدين تقول له شيخ مش معنى انت حضرتك يعني اللي بيقبوله وانحنا لا ورطولة بسيطة شوف يا أخي النس دي اشرب ايه هانا بدفع عاجة من جيبي هات لطاق مشاي يا حبيبي الموضوع بسيط يعني المهم نرجع لموضوعنا فما كانش الصحاب يقبل اخد بالك بقى مع ان الصحابة كلهم عدول وانتعرف ان يجي عرف في علم المصطلح الحديث مثلا يقول مثلا ايه يقول فرق بين المقطوعي الحديث المقطوع والمرسل حد يعرف الفرق المقطوع والمرسل المقطوع اللي قالوا تابعه والمرسل اللي قالوا تابعه برضه بس الفرق حاجه واحد كله ده المنقطع انا بقولها المقطوعه المقطوع والمنقطع في مقطوع ومنقطع انا بتكلم على المقطوعه اجابتك هذه على راسي لكن في المنقطع فسواء بقول السند الفرق بين المقطوع والمرسل المرسل اه لا وهو ما يسكنش الوسطى نص جباك الأول صح المرسل يقول ايه يقول قال رسول الله كان النبي يفعل كذا كذا كذا ده المرسل خدت بالك حصل بصر ودأطف المرسيل عندك سعيد المسيبة صح المرسيل المرسيل الشعب يقول عند الحاكم عبد الله بن عبيد الله ابن خيار مقبولة ايضا ومنهم من عضافوا الصحابة والصحيح انهم من التبعين لكن على الآية حال المرسل يقول التابعي قال رسول الله لكن الحديث المخطوع التابعي يتكلم كلامه هو ده كلام حصل بصري ده كلام ابن حنيفة مارك الشافع بن حنبن الليس بن ساعد مجاهد قتادة واضح فأنا يوم أقول أي حتى الصحابة ما كانتش الصحابة يقبل كلام من الصحابة إلا ما يقول له ايه ده الشعار وهذا ما أريده انا اليوم سواء على فضائية عندي مثلا او في مسجد على منبري أو عندي في معرضة الدعاء في أي منبر أقول يا إخوة يا أخوات يا طلب يا طالبات نريد أن يحيي شعار اللي كان الصحابي أقوله كده هل معك, هل معك قرآن الناطق في آية بالكلام ده هل معك سنة ماضية ولا أنت كده بقى كلام ابن عم حديث زي ما هضر بدؤت الأمثال في الأحكام إن شاء الله بعد قليل فكان ده الشعار اش كده ما نيجي ندرس للطالبة مثلا عندي في المعهد أقول يا جماعة الفقه ده مر بستة مراحل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحد دلوقتي الساعة مثلا سبعة في يوم تلتة عشرة في مثلا على غرة زلقعدة اتن وثلاثين وثلاثين الفقه ده كل الحد الساعة ده مر بستة مراحل وأبترأ أصلا ثق في عهد النبي ومر بمرحلتين المكة والمدني والمكة له ثلاث سمات والمدني له أكثر من سماء وت... ده أنا أبتدأ أصل بقى عشان بعد كما أقول له حلال وحرام ما يجدلنيش مش هاقبل مني جدال أبدا ولن أسمع له جدال أصل ده اطربة احترم نفسه وعقله أنا دوما أقول المنبر ده المنبر ده الناس استأمنوني على قلوبهم وعقلهم فمن الخيانه لله ولرسوله وللمسلمين سوره الانفال يا الذين الله تعلمون من الخيانه لله ولرسول وللمؤمنين انك تقول للناس كلام بغير ما بينه او دليل في الدين ابتلاء يعني فالنهارده مطالع الواحد لسه جاي من اربع ساعات وقبل ما اجي بالظبط اربع ساعات على قناتي كذا هداه الله اسال الله ان يهدي ف بقول للشيخ المعاين بالحرف كده وأنا قاعد أنا رجل مشتغل بالفقه وكنت في الأصهر حنفيا وإلا فأنا أقول بالدليل وهذا ما أدينه ربي به بالدليل فمع الدليل أنا أسير وبغيره أنا لا أقول ثم هو إن وافق مذهبا فمع المذهب أنا أسير أقول ها علي ربي فاشهد أقول بالحديث المسند لنفسه ولغيره يصح. فالحق وحده يتابعوه ولا شفع لما يجي يقول لنا بحب القون كل فجر قوله على رأس ما دليلك ابو حنيفة لم يقول للعقيقة بدعة على رأسي وكان فعلا في مذهبي كده وانا في الازهر من اول الاولى عدادي لحد ربع سنة وازهري كنت باخد الكلام ده فوق الاحناف ان العقيقة بدعة فقر حانا في عندي كده خدت بالك وعند الروس ظاهري لوضودي ابن علي واجبة وعند الليس واجبة وعند احمد فراء واجبة وعند الجمعون سنة أنا سمعت أكثر من قول فلسنا واربع سيئات الراجل يقول إيه؟ بقول للشيخ اللي معاه على قناتي كذا بكل أسف و فقال له فأهو النكاح ده ده عقد حياتي والديني حياتي والديني انت بتطنطن بالألفاظ قال له تبدأت وترطب في حدود ولا في حدود انت لم تغيب الأمة؟ ما ترده أقول سين سين هل النكاح مشروع جيم؟ نعم ما معنى كلمة مشروع الأول؟ ما هو شرعاه الله يعني كلمة مشروع له يعني في المصطلح يعني جائز لا يا رب يتقوه لحد مشرب شوية يا رب يغيبه في الجواب يا رب يغيبه إيه؟ من الدين صلى النبي يعني حلال ربنا رزقنا حلوة إياك إن شاء الله مشروع شيء له أصل في الدين ليه أصل حكمه إيه؟ معرفش لسه مختلفين النقاب مشروع حكمه مختلف فيه فرق البوجوف وقرار باستحباب الختال مشروع حكمه إيه؟ فرق البوجوف وقرار باستحباب وهكذا العقيق مشروعة حكمها إيه؟ مختلف فيها فكلمة مشروع الأول ما أقعد مع حد كده أنظره ولا أتكلم معاه واحد كان من جماعة أو من فرقة من كم يوم؟ من يومين؟ فقولوا طيب بس نحط أصول وإحنا قدام الزمل قدام الزمل قدام المدرسين وبتاع في العمل طيب نحط أصول بس تقول يا حبيبي مثلا بالعمل أو بالخاص تقول بكذا وكذا والله العظيم نحافظ القرآن ولا عارف سنة ولا عارف مواطن الخالب ولا عارف الأحكام ولا ولا ولا, ولا حاجة مندي طيب تتكلم فيه انت بتنقل عن شيخك التقليد الأعمى التعصب نذهبي أنا بقول لك قال الله قال رسوله انت عايز تعصب والله العظيم يا أخي نقعد متجرد لله ورب الكعبة انا بكلم بقلب متجرد لله يا اخي ارض علي بضعاتك وانا اقبل وانا ارض عليك بضعاتي واقبل بس الاصول اللي نحطها اصول المناظرة نتكلم ناصل سألت سؤال واحد قعد راوغ ام سيبن ورحمش هذا هو الله فانا اول ما اسمع كلام في الدين على المنبر من اعلم اهل مصر او من اعلم اهل الحجاز او اليمن او شبه الجزيرة أو أعلم أهل الأرض كلام العالم يا جماعة ليس حجة كلام العالم مش حجة احنا نحترم ونقدر ونوقر ونكبر لكن كلام للشيخ ده مش حجة أفتح الشيخ فلم بكذا على راسي ما دليل الفتوى الفتوى دي ممكن تكون بدليل وممكن تكون باجتهاد وممكن يكون فتوى الدليل لها فهم غير فهم اللي الشيخ قاله فليمّا جاءّوني النهاردة عليكم بالأمر الأول في السياسة والاقتصاد والاجتماع والمعاملات وا وا وا الى آخر وعلاقات الدول ودخل وخارج وبتاعة يمّا جاءولي عليكم بالأمر الأول الأول تقول لي ما هو الأمر الأول ما هو الأمر الأول الأمر الأول هو اسمع ما كان عليه النبي والصحابة تختلف معايا لا يحدث شاختلف الا من هلك وأهلك وأراض الغواية والعياذ بالله ما هذا اللي احنا عايزينه ما يختلفش معاي إلا بقى من أرضى الغواية والعزو بالله أنا نهاردة جايب أقول لك أنت بتنادي في الدولة الإسلامية اللهم الخلافة يا رب وبتقول اليوم انا حرد على الإسلاميين وأقول لهم كفاية بقى صدعتونا الأزام الأزام أقول لهم صد أعطونا عملتوا أحللوا وتحرموا على مذاككوا وكيفكوا أنا النهاردة بقول يا جماعة لن أتردد في انتقاب وترشيح امرأة رئاسة وزعامة الدولة هو أقدم لي ده قال لي أنا أنا شايف جواز هو أقول كده أنا شايف جواز أن تكون لإيه المرأة رئيسة أولي هو شايف كده ارطلوا طيب وانا كلمتوا عن الكلام ذا على القناة وبعدت له رسالة وتاني هم كنت لقيت على القناة تانية لبرالية ولحول اللقاءة إلا بالله واصلوا وسبحان يعني المعز المزل نسأل الله السلام على فيه يا فلان يا شيخنا عفى الله عني وعنك وفى الله هنا ولك انت بتقول انا اتحدى اي حد يقول ان ما ينفعش المرأة تتولى رأسة الدولة بل انا اقول هو اللي يقول كذا الكلام هو يعني بل انا اقول لو جاء غير مسلم هو شيخ هو غير مسلم وترأس الدوله الاسلاميه بعدل انا سابيعه هاتوا لي حد رد عليا انا مستنيه ف جنبه جورج اسحاق رضي الله عنه فبقول له يعني له انت واضح انك واثق ومتين قال انا اتصل عليا واحد من جريدة الأهرام وقل كرب الحرف ان كانت السلفية على الكتاب والسنة بفهمك هذا أيها الشيخ فأنا أعلم من هنا من جريدة الأهرام أنني سلفي أنا موافع على الكلام ده أنا أقول بي على كتاب الله وسنة النبي محمد حلو الفهم ده اللي هو أنه فهم بقى إنه لسه دولة كل غير مسلم إنه لسه دولة كون ممرأة مش عارف تقول بكذا كلام ما أنزل الله بين سلطان أرطرة طيب أنا أجيب لك دليل بيقول لن يفلح قوم ولا ومرأة مرأة ها طول بيه ضحك ولا انا كنت عارف انك هجيب الدليل ده ما انت ما عندكش الضغطه دي عمالين متطنطنين لكده في مساجد الانصار السنه وجمعه الشرعيه وكل المساجد الاهليه ومصر والدول والفضائيات والقنوات وعامل ان لا يفرح قوم ولا امرهم را انا عارف انك تجيبوا الدليل ده قلت له ايوه ما جبت الدليل قال لي ده له علاقات له بالموضوع وعليه فانا لازلت اقول بجواز ان تتولى المراه رئاسه الدوله فانا قلت له طيب سؤال. دا دليل انا هو دليل انا ما قلتش لا دا دليل وراه البخاري كمان من حديث ابي بكرة الثقف رضي الله عنه ولكن لا علاقة الموضوع قلت له طب يعني ايه كلمتك وادام طلبة العلم الان يا شيخي فلان ما معنى قولك لا علاقة له الموضوع قال لي الفهم غير صحيح قلت له جميل انا شايف ان الفهم عدم جواز ان تكون المرأة حتى قضية دا مش تعصر دا احترام وتقدير وبينه وبينك كتاب الله وسنه النبي فقال لي كمن قاضيه مش عايز تبقى قاضيه قلت له انا قاضيه ولا رئيسه يا زن؟ لا ما ازون موضوع ثاني بقى ان شاء الله يعني في الثالثه ان شاء الله الاذان اللهم صل على محمد ان شاء الله ربنا يطمنا لما يتقول لي هذا الكلام ويدلس على الأمة ويقول الشيخ سيد العربي أبو يحيا بقوله الكلام ده كلام من روش على الموضوع وهذا لا يمت إلى موضوعين بصلة يبقى كلا هو اللي بدلس لأن أنا قلت له هجيب لك الدليل وقبل الدليل لكنه اختلف معاه فهم الدليل جميل أنا وانت اختلفنا فهم الدليل وانت بتدعي انك بتدعو للسنة وأنا بتدعي انها بادعو للسنة إذا اختلفت أنا وانت فهم الدليل فهم فاهم من يقدم أنا بسأله فاهم مين فاهم الأولين أرطوله جميل مين من الأولين اللي قال يجوز المرأة أنت ترأست دولته وأنا بقول لك عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه سياسة اقتصاد الاجتماع كل شيء بس يلي مسألة عبرة يعني فقال لي أو على سبر المثال قال لي إيه أنت عايز تقول إيه يعني أرطوله عايز أقول إن أنا بقول لك هاتلي مين اكتر ناس فهموا القران اللي ابتداء نزل فيهم القران ومين اكتر ناس فهموا سنه النبي اللي هم رددوا السنه وتحاكموا اليها مش كده ولا ايه قال لي تمام قلت بص بقى يوم هلك قصه ام الطلعه بنته قاضى كرسي قالت احكم بحكم ابي وبما كان يقول به ابي الكلام وصل للنبي صلى الله عليه وسلم هلك كسر وجلست ابنته الحديث ده في البخاري اسمه اسبابه ورود الحديث يعني وجلست ابنته على الكرسي تريد أن تحكم بحكم أبيها رسول الله وتولت أمر البلاد هناك فقال صلى الله وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم مرأة الكلام ده ضحك بقى على النس بي في الفضائق لا لا لا ده الكلام ده فوقتهم لكن شوفوا التاريخ دلوقتي يقول ايه وكم واحدة مسكت البلد وبتاعوا الكلام ده عند علماء الأصول في حاجة اسمها مخرج الغالب زي قولي تعالى مثلا ايه لا تأكلوا الربا ايه طب انا حكوا للربا بس مش حاجزة الناس فيه هتعامل بالربا بس بدل ما اخذ على الف جنيه ميتين جنيه هاخذ على الف جنيه ميت جنيه بس او خمسين جنيه حلال والله حرام اللي هو فيها ايه يعني ارطلوا اتفق الفقهاء على ان قليل الربا ككثير والاصل في ذلك مثبت عند مسلم والضرقطن وغيرهم واللفظ لمسلم وفيه لدرها مريبة اشد عند الله من ستة او من ست وثلاثين زنيا في الخطيئة وفي لفظ في الحرام ها او الديفين ثبت عند مسلم وغيره واللفظ لمسلم وفيه لعن الله اكل الربا واكلها ومؤكله وكاتب وشاهدي كلهم بقى كلهم هم في الإثم سواء فأنا يوم ما بكلم في مسألة بدخل فيها اللغة علم الأصول الحديث أنزل عمل الخاص المطلق المقيد إرم المنسوخ إرم الضعيف ويبتري في النهاية بكل طمأنه يقول إيه ياجوز أو لا ياجوز اعمل ولا تعمل فرصت اسمع بقى جمهور العلماء ومعنى كلمة جمهور يعني إيه معنى كلمة جمهور أكثر أهل العلم ومن باب الأمانة لا يشترط أن يكون الصابه مع الجمهور بل ربما كان الصابه مع المخالف يعني قادر قت على سفر وجاي من القاهرة بالتحديد من المحافظة القلبية بالتحديد من شضر القيمة وضربت لكم أكباد الإبل موجود فعلا وربنا يجازق هنا الشيخ خاردي عن خير ما شاء الله يعني طيب. وأنا جاي معايا أبو البراء الشيخ عادل فمعايا أبو البراء الشيخ عادل بيقول ايه؟ ومعايا ودخلت وسين وصاد فاحنا عشرين واحد المسجد ده ممكن ياخد قد ايه مثلا نقول خليها ميتون مصلي ميتين فاحنا جايين من الطاهرة ما مثلا مثلا او المسجد ده بياخد مثلا مية واحنا جايين مسافرين بتاع مثلا ستين او سبعين سبعين مسافر فدخلنا المسجد ده فشربين خدت بالك وصن الجمعة فعلا ما خلصنا موايا في من المسجد قال يا إخوة عفوا صلاة الجمعة دي لا يعتد بيها فأقول له لي يا أخي قال لأن إحنا هو بقول كرة الأخي من شربين مثلا يعني بضرب مثال فقال اسمع جماهير اهل العلم على أن الصلاة صلاة الجمعة لا يعتد فيها لا بالمسافرين ولا بالعبيد ولم يقل بالجواز إلا أبو حنيفة قال طرطب يا أخي عشان ما تعملش بالبالة في المسجد في شربين أسألك سؤالا احنا صلنا الجمعه احنا مسافرين هل علينا ظهر ام اسقطت الجمعه الظهرة قال لا ما لكمش ظهر يا شيخ ان الجمعه اسقطت قلت خلاص فقريتوا ده اذا كان الجمعه ديا نعتد بيها وانت بتقول ان لا صلاه لا يعتد بجمعتهم مره خرج العبيد الناس كلهم لان فلا يعتد بصلاه المسافرين وانت بتقول لي ان جمعتك اسقطت الظهر فهل تسقط الجمعه الظهر بها فانا سكت الراجل قلت خلاص يبقى تد به احنا مش نشغل بالطريقة دي احنا مش نشغل بطريقة الدليل بطريقة الدليل فانا قلت له جمهور العلماء اكثر اهل العلم يا شيخ فلان اكثر اهل العلم قالوا اسمع ومن شروط صحة القضاء ان يكون القاضي ذكرا والله العظيم محدش من علم قال بجوازي أن تكون المرأة قاضية إلا واحد وابن جيل الطابري حتى ابو حنيفة اللي بيكذبوا عليه رحم الله الإمام الأعظم اتولد ثمانين مات مئة وخمسين مدرسة الرأي حتى ابو حنيفة لما قال قال قال قال وأقول بجوازي أن تكون المرأة قاضية في الأموال في الأموال مش القضاء العام يسمع بقى ده الكلام ده كله في القضاء وابن جاري الطابري قال لا بأس إن كان تقدير تحل أن تحل الخصومة وأن تفض النزاعة والخصومة بين متصارمين أو متشجرين أو بين متقاسمين. لا بأس ده ابن جاري الطابري وكل اللي تكلم بعد كده وقال يجوز قال بنفسه قول من جاريه وخالفه جماهير أهل العلم أنه بد من شروط صحة القضاء أن يكون القضي إيش ذكر الكلام ده في القضاء تعال بقى الأخونا اللي عمل بطنطن في الإعلام اليومون دول وشغل على دليم والحياة وال... وغيرهم فيقول ايه بيقول لا بأس أرطره ده دف... في القضاء أكثر وأهل العلم قالوا من الشروط من الشروط لابد من توفره أن تكون القضاء ايه أو القاضي ذكر. تعال بقى يا حبيل تقول تتولى إمرت البلد والعباد وتكون زي كرة بالقيس وتكون زي شجرة الضر اسمع أجمع أهل العلم الإجماع ولما قول كلمة إجماع لا يحل لأحد مهما عليك أبوه في العلم أن يخالفك أبدا وحضر بمثال واحد غضبت مع زوجها وروحت بيت أبوها وقالت له بعاتلك كلهم عشرين جنيه مصري في الإيد. فقال لا مش أبعاتلك انت خرقت من غير إذن قلتلك ما تخرجيش لحد ما رجع من الشغل وحنتكلم وحنتفاهم ووديكي وأنا بمنعك اللهم مشهد انت ممنوعة تخرج البيت ابوك من غير اذني النهاردة رجع من البيت كانت بقول الوراء انا خرجت و... اللي أستعمره بقي أم, خارج. ام خرجت رح البيت ابوها وصرفت 20 جريه كل اليوم او طالبت 20 جريه كل اليوم السؤال هل يجوز لها ان تطلب ما بقولش الصداقي اللي هو المؤخر باتكلم نافق قتيار 20 جريه كل اليوم ولا 10 جنيه هل يجوز لها ان تطلب 20 جريه كل اليوم واحد فقط اللي يجوز بس قال شعبة سمعت الحكمة بن عتيبة وقد سئل هل للمرأة إذا نشزت وعصت أمر زوجها وخرجت من بيت زوجها بغير إذن هل لها من نفقة كل يوم في بيت أبيها وهي الناشز والعصية قال نعم وما يمنع ذلك ده بس الحكمة بن عتيبة وأجمعت أمة الإسلام على أن المرأة إذا خرجت بغير إذن زوجها بغير إذن فقد عصت ونشزت ولا نفقة لها على زوجها الكلام ده مش كلام عشرين عالم ولا الف عالم في مصر ولا في الحجاز ولا في اليمن ولا شيء بالجزيرة ولا خرصان ووراء النار لا ده علماء الامة اجمع اهل العلم في منقل ابن المنذر ذلك واحد ام صباح الجمعة انت جمعت زكتك اه انا جمعت زكت طب اغتسلت الجمعة لا لسه ما اغتسلتش طب تعالى خش تحت الدش دخلت خركت خش مرة تانية الأولى يا ابن بنيت غسل الجمعة والتاني بنيت غسل الجنابة عمل كم غسل غسلين من قال الكلام ده من المعاصرين الشيخ الألباني رحم الله تعالى وعافى الله عنه ومن المتقدمين واحد بس بس هو الحصن البصري كل الأمة أجمعت على أن من أصبح في يوم الجمعة جامع أهله أتى أهله ولم يكن اغتسل غسل الجمعة اسمه يجمع النيتين في غسل واحد فكلام اسم عبو الصلاة من أدب له ولم يخالف ما أجمعت الأمة عليه إلا أبو سعيد الحصى البصري ولا نعرف أحدا خالف الإجماع إلا الحصى يبقى كلام الحصى والله لو كان من أعلم أهل الأرض وهو كذلك لو كان من العلماء الأرض وقال كلاما خالف ما أجمعت الأمة عليه إذ الأمة لتجتمع على ضلالة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فللتفت للحص والألباني وللأي حد على واتج الأرض خالف الإجماع أما فتوى أفراد العلماء نبص ابن عصمين أليو الألباني أليو وجهد الحق أليو وفرهيم قلهم أليو وحمد الفقه أليو وصف ندور الدين رحمه الله تعالى أليو ومش عارف وهكذا أفراد العلماء أفراد العلماء غير ما أجمعت الأمة علي فأنا عمال بطبك في مسائل عشان أقول الأمة مش هتنتصر مش هتنتصر وهي منتظرة النصرة وهي بتدي المدد أو بتسأل مدد من دون الله ولزال من الأمة من يدعو ولا حول ولا قتب الله فيما يسمى وفيما يعرف الآن بكل أسف وأسف وجاوة ولوعة وحيرة حاجة اسمها تنقية القلوب على طريقة كذا فيما يسمى بالصفائي أو بالنقاء الروح على طريقة بقى النذر الغير الله وسؤال غير الله واطاب بغير بيت الله العطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله لا. لا المنهج اللي الأمة انتصرت به أيام النبي محمد أقسم بالله العظيم لن تنتصر الأمة على منهج خلف هذا المنهج في كل شيء وهو ده معنى كلام النبي كلها في النار إلا واحدة ما هي رسول الله قال ما أنا عليه اليوم عشان حييجي اتنين وسبعين فرقة ها وتطلع جماعات بالمئات كل جماعة تدعي وصلا بليلة وكل فرقة تدعي وصلا بليلة ولا تقر لهم ليلة بذاك فربنا مش حينصر الأمة بمنهج يخالف المنهج الذي انتصر به يومئذ ولن ينصر الله الأمة بسنة تخلف سنة النبي التي انتصرت به يومئذ وهكذا صليتها نبي محمد صلى الله على محمد وسلم إيس الكلام ده في كل شيء فأمر النكاح فكل الأحكام وفي أمر العقائد وأمر السياسة وأمر مش ع... كل شيء كل شيء عشان تعرف وأنا باستغرب والله العظيم من بعض المتنطنين بكل أسف ولا حول لقاط إلا بالله ما يجي تكلم في هذا الباب وانتوا عزين ترجعون عصر الوراء ومش عارفوا ألف رموات سنة لحد ما طلع أحدهم ينتسبوا إلى النوق والجمال فقلب الحرف الواحد الرجل قلب الحرف إزاي عزين تطبقوا شرع بقرآن وبسنة وانتوا مش فاهمين حاجة أصلا يا إسلاميين إذا كان استغفر الله من هذه الكلمة استغفر الله اذا كان ربنا نفسه ما تكلمش من الف وربعمائة سنة عاز ان رب القرآن يعني القرآن ده ونتكلم عن ايه هو القرآن تكلم عن اللي يحصل بكرة يوم الاتنين ولا لا ولا تكلم عن اللي يحصل في الخلود الابدي الصرمدي سؤال من ناحية تانية او طريقة ابسيقة تانية هو اللي بيحصل ده ربنا علم بي ولا لا ربنا يعلم اللي يحصل لسه هو بقول ربنا سبحانه وتعالى اكلم القرآن ده وقال هذا القرآن أنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم نبراصا ومنهاجا للأمة والعالمين إلى أن يارث الله الأرض ومن عليها لا ربنا نزلوا عن النبي وتحاكم به النبي في عهد النبي او في زمن الخلفاء لكن ما أصلحش أن يدري شؤون البلد والعباد بعد في سنة 2011 ليه لأن ربنا ما جابش كلام جديد أستغفر الله العظيم باكستان كان فيها في أخر السبعينات وأول الثمانينات مية وتمانين ألف حرامي مية وتمانين ألف لص اللي هتجمع البيوت واللي قطع طريق واللي ميسرق نشال مية وتمانين ألف أول ما أعلنوا طبقوا حد الشريعة طبقوا الحضور وتحكيم الشريعة المية وتمانين ألف نجدوا لستة ستة حتى كان معلق عضوبه إليه وذلك لان اليد غالية فكيف بالرجل فكيف بالنفس فكيف مش عارب بايه ارجع لك المقايف على ما يوقعين بقولك ليه يعني نقطع ايده واليد بتمثل الحرم ايه قال لك كجناحي الطائر هل يطير طائرهم بغير جناح كذا ليستطيعوا اللصة ان يصيروا بغير يدي وهنعجز لك رجلك كمان بس مش قطع ايد الناس وراها بالناس ثم تعال هنا انت خايف من ايه انت بتقطعوا اليد سؤال وانت حرمي انت حرمي قال يعني ايه عن ترجمن ولذلك في القانون الوضعي لو وافقت المراه وافق الرجل ما بيقامش عليهم اي مشكله خالص ابدا ولا حول ولا قوه الا بالله لا يا حبيبي لا انا يما بعمل حد كما قال الله حد واحد يقام لله في ارض خير لاهل الارض من أن يمطروا 40 صباح 40 صباح حد واحد يطبق في ارض الله يما بقطع عيد أنا إذا كنت أطعت إيد واحد فأنا حفظت على تسعة واحد أنا أم أقمت الحد على واحد زين وأنت مالك أنت, انت عاش في الحرام والحرام ولا أنت بقى يعني يبغونها عوجة أخرجوا على من قريتك منهم من أسلو الطهرون هو أنت فاهم الدين بفاهمه وكلا فاهمي لا الدين فاهمه ومرض فاهمه لمن نزل ابتداء فيهم الدين صليت على النبي صلى الله نبي وسلم الامان ملك يقول محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم محال أن يظن بالنبي محمد أنه علم أمته الخراءة كيفية قضاء الحاجة وغفل وعجز ونسي أن يعلم أمته التوحيد عجيبة هي غريبة هي نبي يضبط قضاء الحاجة ست محرمات وأربع مقرات وثلاث مستحبات وما يضبطش أشؤون الدولة اقتصاد وسياسة واجتماعه ومعاملات ووا واحد ببيع الواحد ببيع السلام عليكم السلام بكم التليفون المحمول بـ 300 اخي الطاق اللي انا جابه بـ 275 بـ 300 بـ 275 بـ 300 بـ 275 قال لنا انا اخذ وانا مش راضي بس انا محتاج التليفون ده بالامكانيات دي بالشكل ده فانا اخذ التليفون وانا المشتري مش راضي ومش بسمح في الـ 25 جنيه السلام عليكم في البيعة دي. تنفى. تنفى? ها? تنفى? تنفى? تنفى? ها? البيعان بالخار ما لما تفرقها. فالصحيحين ابن مسعود كأنه عايز يقول مدام مشي خلاص انتهت. طيب. ينفى? نعم. المشتري راضي. ازاي وبقول له انا مش راضي. ده بقول له أنا بقول له حر ونار وأنا مش في زمحك ماشي مش راضي اللي راضي البائع أنا راضي هو 300 جنيه اغبط دماغ في الحطلة مش موافقة أم حطت 300 جنيه في جيبه وقال له عايزه أم تاخد في قال له هافضه بس أنا مش راضي وقال ماشي صلى النبي هو الأخ جاء أقسم له باللغة بنتي 75 جنيه آه. ما أنا حاوله أم حضبطه الأخ قال له أقسم بالله مع ان انت عارف ان النبي نهى عن البيع في الحلف في البيع اياكم وايه والحلف على فانه من فقه الايه اه ما ما محقه البركه ولا حول ولا قوه بالله ونهى النبي عن الحلف في البيع في انا عارف ان ثمنه ده كبير 275 جنيه قال له هتاخد خد مش تاخد نقطنا بسكتك وامشي هو انا انا غالي يا عم عشان هي الوحيده اللي بتكاف معها وتسجيلاته ومش عارف ايه والكلام العده وروح ماشي وهو بيقسم له بالله والراجل الثاني خد وامشي وعارف ان السلعه روى ابن مجتة حسن والحسن مخفى ضبطه وكذا عدلته روى ابن مجتة بسند حسن وذكره الالبني رحمه الله تعالى في الصحيحات وفيه قوله صلى الله عليه وسلم قال اسمع إنما البيع عن طراد ايه الطراد ده احسنت الرضا افتح ايك تفق بس الاسف للأسف أنا مش عارف يا شيخي يعني إيه اللي غربها دي هو أنا اللي هو أنا اللي ببين أنا بنخل لك شروط صحة البيع السبعة أول شرط الرضاء وما لما خش ببيع الأرج وبيع السلم وبيع الآجل والفرط بينهم وبع العينة وبع عندي 24 نوع بيع محرم عشكرا وعمر الخطاب كان يضرب بالجلد ولا بالعصايا اللي يفتح محل يكل عيش فيه من غير ما تعلم التجارة ده لو واحد راكب تكسر وقال له تكسر سمح وديني بس اول المنصورة بنا وبينهم كان 25 كيلو وديني اول المنصورة فلوهم بس بسرعة عم استعجل جد وانو حد قال له طيب مناخر الراجل ده في الطريق هنبصره كده قال له لتركيبش حد قال له بلا عليك بلا عليك بلا عليك لقمة عيشي عيالي ظروفي اما راكب الراجل هل يجوز ليه لا يجوز احسنت احسنت قال رسول الله صلى الله عند مسلم أبي دعوض المسلم وفيه المسلمون على شروطهم المسلمون على ايه؟ وهذه اسمها الإجارة الخاصة مثل واحد جبته ببيته وانضربت المثال ده في درس الخير الهادي محمد واحد جبته بيتي وقلت له زبط لي شباك الإزاز ده وعمل له التكييف ده او الكمبيوتر ده فقال لي وأختم كحديثي ان شاء الله فقال لي ايه؟ قال لي يا شيخ سبنا اشتغل وسمحت ارطله يا اخ انا بيتي عشان تنجز لي وتخلص لي وتعجل فبعد اذنك وانا عارف الجهاز بقاله معايا 10 سنين اعمله بالطريقه دي او حطه بالطريقه دي انت لا تعرفش شغلي سيبني بعد اذنك يا اما تنزله المحل تحت قال له يا عم خلص تحت في المحل ب 5 جنيه انا جايبك هنا ب جنيه ازيد يعني قال له طيب فاشتغل يا عم الله يرضىك يرضى عنك ما تعملش الورقه دي ده باشيل معاك قال له لا اشيل سيبني لو سمحت انا شايله فيها وقع الجهاز اتكسر منه بص الفقهاء يقولوا ايه فرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك او الاجير العام لو اديت له السلعه صلحها في المحل بتاعه بكل البنطلون بتاعي ولا بيصلح لي وفسد اتحرق البنطلون ولا القميص ده بكل القميص ولا الغطره دي اتحرقت يقول فقهاء يضمن يضمن يجيب لي حق البنطلون ده وحق البنطلون ده قولك يا شيخ انت تقبل العوض ما اسمه مش عوض اسم من اتلف الشيئا فعليه اصلاح صليت على النبي انتبع عشان اختم حديث يقول له ايه من اتلف شيئا في الاجارة المشتركة الاجارة العامة في محل الملابس هو قص غلط وقطعهولي بوصد القماش حرق للهدوم بوصد الكمبيوتر مدام السلعة بتاعت في محله سواء تعدى أو لم يتعدى يضمن لي مكانها أما في الإشارة الخاصة في بيتي أنا اللي جايبه بقى ولا سيبته شغله وعمل بعجل فيه لا يضمنه إلا إن تعدى إلا لو تعدى يا ابني ما تعملش كده أنا أعملها كده يا عمي ما تتنصحش أنا بشيرها بالطريقة دي تبشير معاك سيبني بعد إذنك فتنصح الرجل وتحمل هذا الآن أقول وأنا أشرق وأغرب سواء في أمر عقيدة سواء في أمر شريعة في أحكام في معاملات في السياسة في اقتصاد أمريكا تنزل لتنزل لتنزل واحد في فرنسا تنزل لتنزل لتنزل ونص كل عمل بيرجع وأنا لازلت مصمم على الفايدة اثنين وثلاثة واربعة وعشر واثنشر في المية فيما جأقول عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا يما أقول الكلام ده أنا بقول أو بقدم طوق نجال الأمة مش متدروشين لا أنا زميلي زميلي المهندس أنا دفعيتي انا من جامعة الأزهر زميل الطبيب وزميلي المهندس وزميلي في, في عند الرجل معي حتى في الجماشة الرئي هناك ده مهندس في الطاقة الذرية والله مهندس في الطاقة الذرية نزل مش متدروشين لا بس يضبطوا حطم بإيه بضابط الشرع قبل ما تتكلم وقبل ما تقول اسأل ربنا قال إيه هنا؟ وربي النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه هنا والفرق بيننا وبين الشيعة الشنيعة مثلا الشيعة الشنيعة مثلا تعتقد ثم تستدل أما أهل السنة يستدلون ثم تعتقدون فأسأل الله بأسمائه الحسنة وصفاته العلى أن يرد الأمة إلى ما كانت عليه اللهم أمين فأسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم وصفات الكمال والجلال أن يرد الأمة إلى مكانة علي أيام الرعيل الأول على هدي النبي صلى الله وسلم اللهم أمين وصلى الله على النبي محمد والله قد ولا في نفسه طيب صلى النبي نسأل الله السلام على فيه كلام نسأل الله السلام على فيه 2005 كنت على منبر هناك في القاهرة والإخوة جابوا لي قصاصة جديدة حسن عبد الله الطراضي من يعني دجاجلة العصر في السودان بيقول واليوم وقصاصها زارت عندي واليوم احتفلوا بزواج اول نصراني على بسلمة على شاطئ في السودان هناك وده مبدع وطبعا امره لما عرض على ابن باز وابن عسامين قديما بدعوه وضللوه ودجلوه وانا حتى عندي في الورقة ده ججلة العصر وانا باتكلم عن خطبة كبعنوان الغزو الفكري كان غزو علماني وغزو ديني الغزو العلماني معروف فصل الدين على الدولة والغزو الديني كما قال بعضهم ادخالوا الباطل في الدين وسووا اخراج الحق من الدين نس الله سبحانه و تعالى طيب في طيب ان شاء الله عز وجل الساعه الان يعني في في 60 ثانيه دقيقه واحده اللي ليه سؤال في عجاله تفضل هذا من باب الادب معكم يعني نعم موافقه الملك عبد العزيز عافاه الله عنه في مساله عبد دخول النساء في مسمى بمجل الشورى والبلدية هو بيقول أنا رجعت العلماء وما إلى ذلك على أي تحال ليس كل علماء أفتى بهذا بل هناك من أفرض العلماء من منع هذا الأمر وقال إن إذا كان الأمر ده مش ممنوع لذاته فممنوع الله غيره لأن أنت إمبارح فتوى ابن بسكة ماليا المملكة وفتوى ابن عثمين وابن جبرين والفوزان وابن غديان وعبدالقضر شابة الحمد وابن منيع وابن ابن ابا, أبا بطين شغاء ابا بطين في بلاد نجد فتهم ملي الدنيا بع... هم عندهم كرة في المملكة نجد يقولوا بعدم جواز ان تقود المرأة السيارة هم يقولوا فتوى كده ومسألة تحيث العالم الفتوى عندهم كرة يبقى انت النهاردة تجي تقول ورجعت العلماء وافتوني بجواز ان تكون المرأة في المجلس النيابي تب مدامة المرأة في المجال المج الشورى وال والبلديات والكلام ده المرأة دي لما تكون بقى عضو مجل الشورى وعضو في الكذا وكذا وكذا السؤال هل تتصور نديا تمنى أن تقول السيارة غريبة هي والله طيب من أنت مبارح مين ابن بازل إمام أهل السنة في العصر اللي الشيخ الغزالي من مصر محمد الغزالي رحم الله وعفو الله عنه لما راح زاره ورجع مصر عايزين يكتبوا بقى ابن بازل لكل حاجة حرام بدعة كفر جير الراجل ده الدنيا كلها بتحبه تتبعه ريال سعودي في زماني والي 12 ألف ريال يطلقهم كرة على الفقراء والمساكين وطالبة العلم رجل غريب هذا الرجل فالشيخ الغزالي في مصر رض بكلمة واحدة بس بقولوله أي رجل كنت تجالس أعدت مع مين؟ من ابن بازده؟ قال الغزالي كلمة واحدة بس قال والله أحسبني كنت أجالس رجلا من أهل الجنة بس اللي كنت قاد مع هذا حستن واحد من أهل الجنة اللهم ارحمهم جميعا وعفوا عنهم فانت مبارح عندك كبار علماء من الملكة سواء في اللجنة الدائمة أو في أفراد العلماء قالوا بعدم جواز كذا تؤمنت تقول وأخذت فتوى العلماء بالله أعلى منها يعني هو منع تحيط العلم منع جواز الاستعانة بالجن في علاج السحر والمس ومنع أن تقود المرأة السهرة مستقلة لأنه ممكن تسافر من جدة لمكة مثلا من جدة لمكة بتاع ربعمية وخمسين كيلو تقريب أوروان ستين كيلو مثلا أو عف من المدينة لمكة في حضور موقف سورة موستين كيلو ولا شوف ما له جاي من الحائل ولا الدمام قصة الفين كيلو ولا حاجة فانت لا يجوز ان تقول دي مرة السيارة تقول انت جاي النهاردة من ديها من دي وتقول بجوازة انت تدخل للمجالس النيابية والشورى ومش عارفوا البلدية والقصة دي فانا اخشى ان الامر يتطور وتحدث فتنة بل الفتنة بالفعل قائمة الان فيما طلعت ورجعت واسأل الله ألا يخزينا في بلد الحرمية صيانة وكرامة للمقدسات التي بها نس... معلوم معلوم نس الله السلامة نعم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلا أن يجعل هذه الكلمات لنا لا علينا وأن لا جعل حظنا من ديننا قولا وأدوى الله وتؤمنوا فكما ذكرت لكم في أول المحاضرة امرأتي الآن في حالة وضع لعل الله نستجيب بدعوة صالح منكم اللهم يستر أمرها وسلمها ومن على شكلتها والحمد لله رب العالمين وأقوم الصلاة السلام عليكم